يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا قُلُوبُنَا عَلَىٰ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۖ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ q ngolu عَ washehidu على fusihiimu أن hum كان